من اللعفين إلا أنتا تكون منهم شقاك ويؤثركم الله نفضه رحيلاً لها علم في رقص إن شقفوا ما بيز ترقوا أو تبدعوا أهل آه الله ولا كل شيء قدير يا ما تجد كل نفف ما أعلن من خير محذر وما محذر يا ما تجد كل نفف ما أعلن من خير محذر وما عملت من سوء سوى الدولة والنبينا وبينا Adé únlá àwọn rágbòhòrùn láfàáyìn tawa láfàáyìn Allah àláyọ̀ ìbọ̀l̀ fábìrí. Fọ́lájì múrá tó yí múra, na rájì ní, na bẹ́rẹ̀ tó lọ́kà máa bí i, gbàbí ní mú àárọ̀ rárá. Wọ́n tọ́jọ́ الله علم بما ودعت ولي ذا ذكروا بل أغزاء وإني ذميتها مريما وإني أعيدها بك وذريتها من يغول لي اذني وعبد انا بهتان ابلى واعبدها دخل عليها دجري المشوا وجد عند رزق قال يا دلل ان الله يرزق مار ما يا جاري بجاري جزاري هنالك دع ذكريا رب رب قال رب هب لي انقضمي والدعاء ونركلملا يكتوا وكان يصلي في المهرام عن ووقعهم يصلي جميع ان ناي بش بكلمة من الله وبيدا وهزورا ونديا من عصاله قال رب عنا يكون لي قلام وقد بلغ لي الكبر ومراسئة في السلام قال كذلك الله يطال ما يساء قال ربك ألي آيات أم قال آياتك ألا تكلم أنه فظلاتك أي أعب إلا رمزه وقرارك كثيرا وتزدئي والي بكا منى في منى عبدي يا مريم انما صفاك اننا اصفاك وطهرك وطهرك وصفاك على النساء اللي عالمين Àmọ́dé àwọn ìfúnnà tí ìlè rọ̀pé kí wà tó dìí wà rọ̀kẹ́ ìmá rọ̀bí. Yàrá àmọ́dé ọmọ òkè ló jí ìlè rọ̀pé lori àwọn ayàwòrán ya àpipẹ́ ọlọ́run lórí ọmọ tí wọ́n fẹ́ sọ orúkọ rẹ̀ jori lẹ́nu àwọn ti a rán pín kí wọ́n sọ àti ní ìjọkọ gbogbo àwọn tí ọlọ́run ní àwàníkalẹ̀ ọlọ́jọ́mọ́nà olẹ́ albarika àwọn ẹbí ilẹ̀ bàbá alon searuwar a ní ìbọn ẹbí ilé-ìyá iyá ọmọ arájá kẹ́mi mohatibid tó yá kàrí gbogbo bàbá tó bí wọn àti iyá tí wọ́n jí à náà al-kùròhání lẹ́jẹ́ ànà islam lẹ́jẹ́